Bismillahirrahmanirrahim. ar ونريد أن نمرن على الذين استبعفوا في الأرض ونجعلهم أئمين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنوده أو عليه فألقه في اليم ولا تخفى ولا تحزني إن Oh! لما أن أراد أن يبخش فخرج منها خائسا يترقب قال ربنا الجيني ولما توجه تلقاء من لم <تصفيق> قال فلا نسدي حتى يصدر قَالُوا لَهُمَا ثُمَّ نَسُوا لَا إِلَٰهَ ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذور قال ما خطبكما قال سا حتى وقدر اللعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم توزنا إلى فقال رب إِنِّي لما أنزلت إِلَيَّ من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ولما جاءه وقصر وعليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحبا هما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمير قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على مَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُفْقَ عَلَيْكَ لا تجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آمس من جانب الطور نارا قال لأهلهم قتو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر Zdjęcia رج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قلت من غنم فأخاف هو li sana مع يرد ho يصدقني لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الظالمون، وقال في أكن من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الصين فاجعل لي صرحا فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما وَمَا كل بِجَانِبِ الْغَرْبِ إلَّا موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا انزلنا شانا قرونا فتطاول عليهم وما كنت ساويا في اهل مدينة لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِرْ رَحْمَةً من ربك ذِكْرَ لِتُرَقًا مِمَّا أَفْهَمُ مِنَ نذير مِنْ قَبْلُ كَلَّاهُمْ مَثَلًا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لهم لا إِما رَسُولٌ، بِآيَاتِكَ وَلَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا قد وصلنا لهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهد انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ تَدْيِينَ الْهُدَى مَا كُنْتَ تَقْطَفُ مِن أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى ثَمَرَاتُ ثمرات كل شيء رزقا من كم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لا قليل وكننا نحن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يسلوا عليها وما كنا مهلك القرآن one night. أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن 129. وإستعناه مساع الحياة الدنيا ثم هُوَ ويوم الْقِيَامَةِ من المحضرين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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غيروا You My ما أحدن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض يومه في زينتك قال الذين يريدون الحياة قال الذين أوتوا العلم ويلكم وكانه بالامس يقولون ويك ان الله يغسل الرزق لمن يشاء لولا امن الله علينا لخشف بنا وان لا يفلح الكافرون للك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا له خير منها ومن جاء بثأر فلا يجد الذين عملوا الشيئ وكانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد معاذ قرؤ أعلم من وفي ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى تَمُرُّ رَبِّكَ تَنَالُ تَعْنُنَ ظَهِيرا لِلْكَافِرِينَ ولا يصدن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك إلى ربك ولا من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا